قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء الله عليم حكيم أم حسبتم أن تترقو ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولم ي تخذون من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليه والله خبير بما تعملون.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 اجعلتم ثقايته الحد وعمارة المسجد الحرامكم من امن بالله واليوم الاخر وجاهد وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الضالين الذين امنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولى إِكَهُمُ الْفَائِزُونَ